بنور الفهم و أ خ ر ج ن ا من ظلمات الوهم و ج د ن ا علما برحمتك يا أ ر ح م الراحمين في هذه ا ل م ح ا ض ر ة إ ن شاء الله تعالى سوف ن ب د أ في مسالك ا ل ع ل ة وهي الثلث الثاني من أ ق س ا م هذه ا ل م ا د ة الحديث عن مسالك ا ل ع ل ة الحديث عن مسالك العلة عن والمقصود بمسالك ا ل ع ل ة هي الطرق التي تدلنا أ ن ت م تعلمون أ ن أ م القياس هو ا ل ع ل ة و أ ص ع ب شيء في القياس هو استنباط العله وهذا من خصوصيات المجتهد المطلق هو الذي يستطيع أ ن يستنبط ع ل م غ ا ي ة المجتهدين الذين ي أ ت و ن بعده يحاولون أ ن يفهموا كيف استنبط ا ل ع ل ة وما هي ا ل ع ل ة التي استنبطها, استنبطها هذا ا ل إ ي م ا ن في هذه المحاضرات التي تقدم علينا نتعرف من خلالها كيف نستنبط علتك كيف نستنبط علتك تمام افتحي إ ذ ن مسالك ا ل ع ل ة المقصود بها الطرق ا ل د ا ل ة على ع ل ي ة الشيء على أ ن هذا ع ل ة لما تمام عله لحكم ما ثم أ ن هذه مسالك ا ل ع ل ة إ م ا أ ن تكون ا ل إ س م ا ء و إ م ا أ ن تكون النص و إ م ا تكون الاستنباط ومنه يقولون العله اما أ ن تكون م ن ص و ص ة و إ م ا أ ن تكون مستنبطه ا ل ع ل ة إ م ا أ ن تكون م ن ص و ص ة و إ م ا أ ن تكون م س ت ن ب ط ة بناء على م ا ذ بنوا هذا الكلام سمعي إ ن م ا بنوا هذا الكلام بناء على, أن على طرق استنباط العله سائد استنباط العله إ ذ ن هنا ذكر عندنا ع ش ر ة ط ر ق الداله على ا ل ع ل م ي ة ع ش ر ة ا ل م ه م ة التي هي النص النص الصليح النص الظاهر و ا ل إ ي م ا ن هذه كلها تعود إ ل ى النص تعود إ ل ى نقول العله اذا ا س ت ن ب ط ه ا ب ه ذ ه الواسطه نقول هذه عله منصوصه و ما عداها هذه عله م س ت ن ب ط ة السبر و التقسيم ا ل م ن ا س ب ة ا ل ش ب ه الدوران الطرد تحقيق المناط إ ل ى اخر、طيب. بسم الله قال ب م الله الرحمن الرحيم ل ه الصلاه والسلام على ر و ل ل ل ه قال ل م س ن د ف رحمه الله ت ع ا ا ر ض ا نفعنا بربنا وبكم مسالك السالكين في الدار ي ن مسالك العله اي مبحث الدر الداله على عليه الشيء الاول الاجماع كالاجماع على ان العله في خبر الصحيحين لا يحكم أ ح د بين اثنين ل وهو غضبان ت ش ف ي ش الغضب للفكر فيقاس بالغضب غيره مما يشوش ي الفكر نحو جوع وشبع مفرطين وكالاجمالي ان العله في تقديم الاخ الشفيخ في الارث على الاخ للاب لاختلات النسبين فيه فيقاس به تقديمه عليه في ولايه النكاح وصلاه الجنازه ة و ن ح نحن إيمان. الثاني قال مسالك ا ل ع ل ة قال أ ي هذا مبحث ماذا المقصود ب مسالك ا ل ع ل ة الطرق ا ل د ا ل ة على ع ل ي ة الشيء ق ل ن ا لكم الطرق ا ل د ا ل ة على ع ل ي ة الشيء إ م ا أ ن تكون من النص و إ م ا الاستنباط وبعضهم يزيد ا ل إ ج م ا ع وبعضهم يلحق ا ل إ ج م ا ع ب م ن ز ل ة المنصوص مهم طيب اما النص و إ م ا الاستنباط النص هذا إ م ا ان يكون نص صريح أ و نص ظاهر أ و ب ا ل إ ي م ه والتنبيه و ا ل إ ي م ه هذه نحن عرفنا تركزوا م ع ي ل ه وتذكرون عرفتم فيما سبق معكم تمام فيما تقدم معكم في مباحث الكتاب أ ن الدلالات ثلاث ة د ل ا ل ة م ط ا ب ق ة دلاله تضمن د ل ا ل ة إ ن ش ا ء الله ودلاله التنبيه ة إشارة ودلالة و إ ي م ة دلالة إش؟ إيمة و ه ذ ه هي الإيمة التي مسالك أحد مسال وكل هذا ع ب ا ر ة عن د ل ا ل ة نص كل دلالة عبارة عن نصف ولهذا العله التي ن س ت م ب ط ه ا بواسطتها نقول عنها أ ن ه ا م ن ص و ص ة ع ل ة م ن ص و ص ة طيب اولا بدا ب ا ل إ ج م ا ع م ا م و ا ل إ ج م ا ع المقصود به ا ل إ ج م ا ع على أ ن ا ل ع ل ة كذا وكذا هذا هو المقصود وليس المقصود تمام ا ل إ ج م ا ع على أ ن حكم ا ل أ ص ل معلى لا انما المقصود ا ل إ ج م ا ع على أ ن ا ل ع ل ة كذا وكذا وليس المقصود ا ل إ ج م ا ع على تمام حقبه ا ل أ ص ي ل طيب ذكر الشيخ رحمه الله عليه هنا مثالين قال ا ل أ و ل ا ل إ ج م ا ع ك ا ل إ ج م ا ع على أ ن ا ل ع ل ة في خبر ص ح ي ح ي ن اين الحديث لا يحكم أ ح د بين اثنين ل وهو غضبان لا يحكم أ ح د بين اثنين لا يحكم أ ح د بين اثنين وهو غضبان لا يحكم تمام احد بين اثنين وهو ي ش وهو غضبان تمام هذا تمام تشويش الغضب للفكر تشويش الغضب للاشي للفكر فيقاس بالغضب غيره مما يشوش ا ل ف ك ر ة تمام إ ذ ن ركز معي هم ا س ت ب ط و ا ركز معي ا س ت ب ط و ا العله هنا العله هنا استنبطت ب م ا ا استنبطت ذ ب و ا س ط ة م س ل ة ا ل إ ي م ا ن وهو أ ن الشارع ذكر في وصف ذكر الشارع وصفا في حكم لو لم يكن للتعليل لم يفكر وهنا ذكر الشارع لا يحكم وصف و ه و ا ئ وهو, وهو غضب إ ذ ن ا ل ع ل ة هي الغضب والغضب وصفه أ ن ه مشوش للفكر إ ذ ن يقاس بالغضب غيره ب م ا يشوش الفكر وهذه ع ل ة بعد ان ا س ت ب ت ت أ ج م ع عليها ا ج م ع عليها ا ج م ع عليها إ ذ ن هذه ع ل ة ث ا ب ت ة ب إ ي ش ب ا ل إ ج م ا ل هذه ع ل ة ث ا ب ت ة ب ا ل إ ج م ا ل طيب قال لنا قال ف ي ق ا س تمام بالغضب غيره يعني غير الغضب مما يشوش ا ل ف ك ر ة إ ذ ن ا ل أ ص ل هو الغضب عده ا ل أ ص ل تشويش الفكر وهي عده مجمع عليها يقاس عليه الجوع المفرط و ا ل ش ب ع ل ي ش المفرط ف إ ن ه يقاس على الغضب بمعنى أ ن ه لا يحق له أ ن يحكمه وهو به جوع مفرط أ و ش ب ع ل ي ش مفرط ل أ ن صاحب الجوع المفرط تمام لا يستطيع التركيز وصاحب الشباع المفرط كذلك تمام وخير ا ل أ م و ر ايش أ و س ع ت ر ا ه هذا المثال ا ل أ و ل المثال الثاني أ ج م ع أ ج م ع ت ا ل أ م ة على أ ن ا ل ع ل ة في تقديم ا ل أ خ الشقيق في ا ل إ ر ث على ا ل أ خ ل ل أ ب اختلاط نسبين فيه حيث اجتمع فيه نسب ا ل أ م ونسب الاب و هذه ا ل ع ل ة عله ايش تقديم ا ل أ خ الشقيق على ا ل أ خ ا ل أ ب في الاب إ ذ ن سيقاس على ذلك ت ق د ي م ا ل أ خ الشقيق تمام على ا ل أ خ ا ل أ ب في ص ل ا ة التنازل سيقاس به أ ي ض ا تقديمه عليه في و ل ا ي ة العيش النكاح بجامع اختلاط العيش بن س ب ي تمام ارب نحوهم هذه امثله اذن المقصود ب ا ل إ ج م ا ع هنا يا شباب إيش المقصود ب ا ل إ ج م ا ع ايش على ا ل إ ج م ا ع على أ ن ا ل ع ل ة كذا وكذا ليس المقصود ب ا ل إ ج م ا ع ا ل إ ج م ا ع على أ ن حكم ا ل أ ص ل معلم ن ها ا ه ن ا ل ا ل ك الاجماع وهو نوعان اجماع على ع ل ة م ع ي ن ة واجماع على أ ص ل التعليم والمقصود بمسالك ا ل ع ل ة هو الاجماع على عله معينه مثل كتعليل و ل ا ي ة المال ب ا ل ص غ ا ر الان بعد بعد ما ذكر ا ل إ ج م ا ع سيذكر ا ل آ ن ليش النص سيذكر ا ل آ ن النص وبعض ا ل أ ئ م ة يذكر يقدم ا ل إ ج م ا ع وبعضهم يقدم ليش النص بعضهم يقدم فما قدم الاجماع نظر الى كونه ارجح من ظواهر النصوص لانه لا ي ط ر ق ا ل ي احتمال النشر ومن قدم النص نظر الى كونه اشرف من غيره وعلى كل حال هذا مجرد اصطلاح في التاريخ فلا م ش ا ح ت بعضهم يقدم النص الشيخ هنا قدم بأول أن ا ل إ ج م ا ع ا ل آ ن ب يذكر العلم انتهينا أ و ل مسلك من مسالك ا ل ع ل ة ا ل إ ج م ا ع ان تجمع ا ل أ م ة تمام على أ ن ا ل ع ل ة كذا وكذا ولهذا عندك يشترط في ا ل ع ل ة أ ن تكون م ن ص و ص ة أن تكون ث ا ب ت ة بنص أ و بايش باجمل ا يكون صريع ل العين ع صريع ي يكون غير ة وإما أن و إ م ا أ ن يكون دال على العليه ب النص دال على العليه بطريق ليش ا ل إ ل ز ا م بطريق د ل ا ل ة ا ل إ ل ز ا م و هو مشرك ليش ا ل إ ي م ا ن الذي نحن بصدد الحديث عنه قال الثاني من مسالك ا ل ع ل ة النص الصريح النص الصريح ما هو النص الصريح ا ق ر أ و ا اقراوا الثاني الثاني من مسالك ا ل ع ل ة النس الصريح ب أ ن لا يحتمل غير ا ل ع ل ي ة ك ف ل ل ع ل ة كذا فلسبب كذا فمن أ ج ل كذا فنحو كي ا ل ت ع ل ي ل ي ة و إ ذ ن كقول تعالى من أ ج ل ذلك كتبنا على بني اسرائيل كي لا يكون د و ل ة بين ا ل أ ب ن ي ا ء منهم كي لا يكون د و ل ة بين ا ل أ ب ن ي ا ء م ن ه إ ذ ن لقد قناك دعف ا ل ح ي ا ة ودعف ا ل م م ا ر وفيما عطف ب ا ل ص ا ر ي هنا وفيما ياتي ا ش ا ر ة إ ل ى أ ن ه دون ما ق ب ل ه ر ذ ب ه بخلاف ما عطف ب ا ل و ا ل ي قال الثاني من مسالك ا ل ع ل ة النص الصليح و النص الصريح و الذي لا يحت الصريح ناكون لا يحتمل غير ا ل ع ل ي ي ن و ذكر له أ ر ب ع مراتب ذكر له أ ر ب ع ة مراتب ا ل م ر ت ب ة ا ل أ و ل ى لعلتي كذا ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ن ي ة لسببي كذا ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ل ث ة فمن أ ج ل كذا ا ل م ر ت ب ة ا ل ر ا ب ع ة كي ا ل ت ع ل ي ل ي ة و إ ذ ي صارت كم مراتب مراتب الصريح أ ر ب ع ايش أ ر ب ع مراتب أ ر ب ع مراتب تمام اه اربع مراتب لا كي و إ ذ ا في م ر ت ب ة و ا ح د ة ركز معي الفا دي تدل على الترتيب الفا دي تدل على وما عطف في بينه بالوافه وفي م ر ت ب ة صارت كم مراتب أ ر ب ع مراتب هنا بقول لعلتي كذا أ و لسببي كذا هذا قليل في الكتاب و ا ل س ن والسنة ولكن هم على خ ر ي ق ة المتقدمين يذكرون كل شيء في ا ل ل غ ة العربيه ة ي صريح على التعليم كل كلي كذا كذا اللغة العربية صريح على التي قال علة المرتبة الأولى المرتبة الثانية فلي كذا. المرتبة الثانية شيء في صريح طيب فمن أجل كذا المرتبة الرابعة سببي التعلينية هذه عليها%, ومثلاً لم أجلي فنحو إذا دخلت و إ ذ ا قلنا في م ر ت ب ة واحد ركز معي اذن ا ل آ ن ركز معي ا ل آ ن ن ق ر أ الحكم نشوف اين الحكم و اين علته قال الله تعالى من أ ج ل ذلك كتبنا على بني إ س ر ا ئ ي ل ا ل آ ي ة في س و ر ة من عند ه مصحفنا في مصحفنا سوره المعده ا ها لنا ي تولي حال مصحف ن مصحفنا ولكن يجب ان تكون مستقبلا كبير ا في تفسير بالتفسير ج ل ا ل ة هنا د ل ا ل ة لا باس ج ل ا ل ة طيب طيب م ي ب طيب م ر كسبني هذا ذكره الله عقب قتل تقاتل ابني آ د م ما هو قتل أ ح د ابني آ د م يا أ خ ي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 الذي ي حصل إ ذ ن العله هنا هي القتل طيب ا ل آ ي ة بعدها كي لا يكون دوله بين ا ل أ غ ن ي ا ء و ا ل ا ي ة في سوره الحشر الله يخبر نحن تمام كيف يقسم, يقسم الفيل قال ما أ ف ا ء الله على رسوله منهم تمام قال ما اطاع الله على رسوله من أ ه ل القوى يتكلم الله ا ل آ ن على حكم الفيل كيف نوزعه يا, يا رب قال فلله وللرسول واحد ل ث ا ن ي وليد القربى ث ل ا ث ة و ل ي ت ا م ة أ ر ب ع ة مساكين خ م س ة وابن ا ل س ي ل لماذا هذا التقسيم على هؤلاء ا ل خ م س ة يا رب قال كي لا يكون د و ل ة بين ا ل أ غ ن ي ا ء منكم كي لا كي لا أ ي ل كي لا يكون تمام ا ل ف ي تمام د و ل ة بين ا ل أ غ ن ي ا ء منكم حتى لا يكون المال والفيء متداولا بين ا ل أ غ ن ي ا ء فقط لن يكون إ ي ش يعني هؤلاء كلهم ي ح ص ل و ن نصيب تمام ولهذا ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة ينبغي هذه ا ل آ ي ة تقرر لنا الله قرر لنا في هذه ا ل آ ي ة ن ه من أ س ف ل فساد ا ل م ج ت م ع أ ن يكون المال في طائفة عند ط ا ئ ف ة م ع ي ن ة من الناس لا ل لا يكون متداولا وحينما يكون في المجتمع أ ن ا س في ق م ة الغناء واناس آ خ ر و ن في ق م ة الفقر و ا ل ط ب ق ة الوسطى بينهما ق ل ي ل ة جدا هذا مجتمع فاسد تظهر فيه الفساد ويظهر فيه المنكرات وما إ ل ى ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كاد الفقر أ ن يكون كفرى ويظهر الكبر والتعالي وما إ ل ى ذلك إ ذ ا كان في المجتمع ع ش ر ة في ا ل م ئ ة أ غ ن ي ه و ع ش ر ة في ا ل م ئ ة فقرى وثمانيه في ا ل م ئ ة ط ب ق الوش الوسطى هذا هو ا ل م ط ب ي ع في المجتمع فالله جعل الفيل وهو الفيل ما يكتسبه المسلمون من الكفار بدون قتال هذا ا ل ف ي ء من جزيئه ومن غيرها يصرف لمن يصرف سهم للمصالح وهو الله ورسوله بعد ه ذ و القربى بن هاشم و بن ن و بعد ه ا ل ي ت ا م ة ثم المساحي ثم ابناء ل ش ع ب هكذا توزيع المال هكذا يوزع ما ا ل ف ي ء كي لا يكون دولة هنا موضوع الشاهد إ ن عند تقسيم ا ل ف ي ء كي لا يكون ج و ل ة بين ا ل أ غ ن ي ا ء امعنى د و ل ة أ ي متداولا بين ا ل أ غ ن ي ا منكم حتى لا يكون المال متداولا بين ا ل أ غ ن ي ا منكم ولهذا ذكر الله تعالى في ذكر الله تعالى ذكر عليه الصلاه والسلام من من علامات آ خ ر الزمان وظهور ا ل خ ص ف أ ن يكون المغنم دولا أ ن يكون المال عند ط ا ئ ف ة م ع ي ن ة يتحكمون فيه في مصير الناس وهذا هو ما يفعله الاستعمار الغربي في هذه ا ل أ ز م ه لذا يجعل المال ما إ ن ريال يدخل في العالم ا ل إ س ل ا م ي إ ل ا يكون عن طريق هذا ما ه الاستعمار、الحقيقي. هذا هو الاستعمار الحقيقي نسال الله العافيه والسلام طيب ب ع د ه بسم الله ق ا ل إ ذ ا لاذقناك ضعف ا ل ح ي ا ة و ضعف الممات آية في سورة اذن ل الله يقول له لقد س ر ر تمام كست إ لاذقناك ي ي ه م ش ئ قليلا إ ل أ ذ ضعف الحياه و ضعف الممات اذن لاذق اجمعين الركوع الى الكفار هو ع ل ت م العذاب عله العذاب اذا لاذقناك ضعف الحياه و ضعف الحياة وضعف الممات、آية. ثم يقول الشيخ وفيما عطف بالفاء هنا وفيما ي أ ت ي إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن ه دون ما قبله قال إ ذ ا ذكرت الفا ء فاعلموا انه هنا ترتيب م ر ت ب ة قال دون ما, دون ما قبله بخلاف ما عطف بالواو أ م ا الذي يعطى بالواو تمام يعطى بالواو فمعناه انه في م ر ت ب ة واحده、تاني. هذا هو الصريح أ ر ب ع مراتب ل ع ل ت ي كذا لسببي كذا من آ ج ل ي بعد ي ن كي واذن نحو كي واذن ايش التعليليت كنا في م ر ت ب ة و ا ح د ط ي بعد ب اقرا ل تلك غير العلية احتمالاً مجلوحاً <تصفيق> ل انزلناه إليك لتفرج الناس الظلمات إلى النور ا ظاهرة كتاب م من ي نحو فمقدره نحو ولا تطع الا حلاق الى فوره ان كان ذا مال وبنيه ن اي لاجلها أ لنت لهم فالفاهي في كلام الشارع وتكون فيه في الحكم كقوله تعالى والسارق والسارقه تقطع ايديهما وفي الغصف كقبر الصحيحين في المحرم الذي وقست ناقته لا تمسوه طيبا ولا ت خ م ر و ا ر أ س ه ف إ ن ه يبعث يوم القيامه ملبيا ففي كلام الراوي ا ل ف غيره اي غير الفكي وتكون فيه ما في الحكم فقط وقال بعض المحككين في الوصف فقط ل أ ن الراوي يحكي ما في الوجود وذلك ق و ل إ ع ب ر ا ل ل ه بن حسين سها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد رواه ابو داود وغيره وكل من القولين القول صحيح و إ ن كان ا ل أ و ل أ ظ ه ر معا ن والثاني أ د ق كما ب ي د ه في الحاشيه واصل واصل واصل ف إ ن ا ل م ك س و ر ة ا ل م ش د د ة كقول تعالى رب لا تغر على ا ل أ ر ض من الكافرين وتعبيري ب ا ل خ ي في ا ل آ ف ر ة من زيادتي و إ ذ نحو ضربت العبد إ ذ أ س ا ء اي ل إ س ا ء ت ه وما مر في مكحف الحروف مما يرد للتعليل غير المذكور هنا وهو بين وحتى وعلى وفي ومنه فلتراجع وإنما, وانما لم تكن المذكورات من الشريح لمجيئها لغير تعليلك ا ل ع ا ك ب ه في اللام و ا ل ت ع د ي ة في البال ومجرد العتف في الفاي ومجرد ا ل ت أ ك ي د في إ ن ه والبدل في إذ م اذن مر في كرة كرة قال قال و النص الظاهر انتهينا من النص الصريح و هو اربعه مراتب ا ل آ ن سناتي إ ل ى النص الظاهر و الظاهر ذكر له سبعه مراتب ذكر له سبعه مراتب ا ل م ر ت ب ة ا ل أ و ل ى قال و النص الظاهر هو ب أ ن يحتمل غير ا ل ع ل ي ة لكن احتمالا مرجوحا يعني له احتمالان احتمال ا ل ع ل ي ة هو الاحتمال الراجح احتمال غير العليه هو احتمال المرء جوع طيب هذا مثل ماذا اللام اللام ر ا ج ح ة في التعليم م ر ج و ح ة في غير التعليم الجسم ا ل أ و ل اللام ظ ا ه ر ة اللام ظاهره مثل قوله تعالى في ب د ا ي ة س و ر ة إ ب ر ا ه ي م الف ل ا ق ر ة كتاب أ ن ز ل ن ا ه إ ل ي ك لماذا أ ن ز ل ا ل ق ر آ ن لتخرج الناس من الظلمات إ ل ى الذنوب اذن ع ل ة إ خ ر ا ج إ ن ز ا ل الكتاب ما ع ل ة إ خ ر ا ج ا ن ز ا ل الكتاب إ خ ر ا ج الناس من الظلمات إ ل ى الذنوب اثنين ا ل م ر ك ب ا ل ث ا ن ي ة فاء ف م ق د ر ة يعني اللام ق د ر ة وهذا في س و ر ة القلم قال تعالى ولا تطع كل حلاف ّ مهين هماز مشاء بنميم عتل بعد ذلك زليم ان كان ذا مال وبنين ان هنا مصدرين تمام في محل جر اصل ل أ ل أ ن كان أ ي ت ب د أ بمصدر لكونه ذا مال و ب ل ي ن لكونه ذا مال إ ي ش و ب ل ي ن إ ذ ن عدم ا ل إ ط ا ع ة الحكم هو عدم ا ل ط ا ع ة لماذا لكونه ذا مال و ب ل طيب قال ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ل ث ة الباب الباب ف ل قوله تعالى و فبما ر ح م ة من الله لنت لهم و لو كنت ف ض ا غليظ القلب لانفضوا من ح و ل ه تمام فبما رحمه من الله لنت لهم اذن عله الليل عله الليل إ ي ش بسبب ماذا بسبب ا ل ر ح م ة التي أ و د ع ه ا الله محمدا صلى الله عليه وسلم وما اصلناك الا رحمه للعالمين لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز ع ل ي ما ن ت م حديث عليكم بالمؤمنين رؤوف رحمه الله وسلم وبارك عليه وعلى اله و ص ح طيب طيب واذا بما رحمه من الله ننت لهم أ ي ل أ ج ل ه ا ننت لهم نعم ايضا مثل قول تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا طيبات احلتهم إ ن ا ل ع ل ة التحريم يشي بسبب ماذا بسبب ايش ظلمي طيب ا ل م ر ت ب ة ا ل ر ا ب ع ة الفاء في كلام الشارع الفاء في كلام ليش؟ الشارع ومن هو الشارع الحق سبحانه وتعالى والحبيب المصطفى عليه أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة ف الصلاه、للصلاة. قال الفاء في كلام الشارع إ ذ ا وجدت الفه ا في كلام الشارع ف إ ن ه ا تفيد التعليم احتمالا ناجحا قال ثم اعلم و ان أ الفه هذه اما أ ن تدخل على الحكم واما أ ن تدخل على الوصف على كل حال هي تفيد التعليم سواء دخلت على الحكم أ و دخلت على الوصف قال وتكون فيه في الحكم كقوله تعالى والسارق والسارقه ف ق ط ع و ا ايديهما اين الحكم يا ج م ا ع ة ا ل ق ا ط ع ة دخلت عليه الفا وش عله الحكم هذا وصف السرقه ا ل س ر ق ة ا ل ز ا ن ي ة والزاني ف ج ل د ا ل ف ا دخلت على على الحكم ي ع ن ي ا ل ع ل ة ا ل ز ن ي من أ ح ي ا أ ر ض ا م ي ت ة فهي له تمام أ ي ن الحكم فهي له يعني له م ل ك م أه؟ دخلت على الحكم و لا م ع الله الاحياء ا منع الحياء اضبت ميتا بالمراه تمام هذه ا ل ف ا ي دخلتنا في ا ل أ م ث ل ة هذه إ ذ ا ك م ن ا ه ا دخلت على الحكم قال و في الوصف قد تدخل في الوصف مثل قال كحقق للصحيحين في المحرم الذي وقصته ناقته سقط على ا ل ن ا ق ة و مات بسبب ا ل ن ا ق ة د حقته يعني لا تمسوه طيبا ولا ت خ ب ر راسه تمام ولا ت خ ب ر راسه يعني لا ت غ ط ي ا ل ر ا س ه من القمار لم ا يا رسول الله قال ف إ ن ه يبعث يوم القيامه الفا ء هنا دخلت على على الوصف لم ا لا لما لم لا نطيبه لم ا لا نغطي راسه ل أ ن ه يبعث م ح ر ب يوم التهامه ف إ ن ه يبعث يوم التهامه ت ملبياته اللهم صل وسلم وبارك عليهم طيب قال طيب قال ففي ركزوا معي ولا ت خ ب ر و ا راس طيب ا ل آ ن هذه ا ل م ر ت ب ة ا ل ر ا ب ع ة ا ل م ر الرابعة ت ب ة ا ل ف ا في كلام الشارع وقلنا تاره تدخل ركزوا معي تاره تدخل على على الحكم تاره تدخل على ا ل و ص ر ا ل م ر ت ب ة ا ل خ ا م س ة ا ل ف ا في كلام الراوي الفقيه راوي الحديث إ ذ ا كان ف ق ي ه يعني من الصحابه و ا ل م ر ت ب ة ا ل س ا د س ة الفا في كلام الراوي غير لا غير الفقير غيره يعني غير الفقير قال و تكون فيهما في الحكم فقط و تكون فيهما في الحكم تكون فين في الحكم فقط قال و قال بعض المحققين في الوصف فقط يا اما في الحكم أ و في الوصف طيب ل أ ن الراوي يحكي ما في الوجود وذلك كقول عمران بن حصين سها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فسدت اين الحكم فسدت و ا ل آ خ ر و ن قالوا فسدا هو يوصف اصلا الحكم ا ل ح ك ما يؤخذ من كلام الصحابه الحكم كلام الله هذا وصف مسحاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا كله لهذا الاخلاق بينهم يعني ما يسوى شيء لماذا ل أ ن ه م كل ه متفقين م على أ ن الانطلاق حق ه م فسجد هذا ب يجعلها ب م ن ز ل ة الوسط ه ذ ا يجعلها بمنزله ا ل ح ب بس قال سها اذا نقزوا معي س ه ى رسول الله ف س ج د إ ن ع ل ت السجود ها السهر、ده. قال رواه أ ب و داود وغيره ثم يقول وكل من القولين صحيح كل من القولين صحيح يعني القول الذي يقول ب أ ن ه ما يدخل الا على الحكم و القول الذي يقول ما يدخل على الوصف كلهم يقولون فسجد هم ايش المتع... اصحاب ي ق و ل الاول يقولون فسجد هو الحكم و الاخر يقولون هو الوصف قال و إ ن كان ا ل أ و ل أ ظ ه ر و إ ن كان ا ل قول ب أ ن ه يدخل على الحكم هو ا ل أ ظ ه ر قال و الثاني ادق والثاني أ د ق التعبير قال كما بينته في الايش كما هو بينه في الحاجه وما ب ط ي ب ه وما بينه في الحاجه خلاصته إ ن م ر د القولين كلهن إ ل ى أ ن بعضهم يرى أ ن هذا هو الحكم وبعضهم يرى أ ن هذا هو الوصف وعلى كل حال الحكم إ ن م ا هو كلام الله الازلي القديم الذي عبر عنه الراوي بايش لتعبيره لوصفه لفعله من أ ف ع ا ل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا قال إ ن ه وصف لذين ل ق ا وقال ا وصفوا أنهم والآخرون هذا متعلق الحكم ولهذا ن ح ن ن ق و ل ه م ي ع ت ب ر ه حكم وعلى كل حال كلهم ه متفقين ا ل طيب ا ل م ر ت ب ة ا ل س ا ب ع ة إ ن ا ل م ك س و ر ة ا ل م ش د د ة إ ن ا ل م ك س و ر ة ا ل م ش د د ة قال كقول تعالى في س و ر ة نوح على لسان نبي الله نوح ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا إ ن ك انتذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إ ل ا فاجرا كفارا انظر رب لا تذر على ارض من الكافرين ديارا لماذا أ ن ت تطلب هذا الدعاء قال تمام انك انتذرهم ماذا يضلوا عبادك ل أ ن ك لو تركتم سيضلون عبادك ولن يجدوا الا فاجرا نشر ف هذه ا ل طيب واذ أ ي ض ا في م ر ت ب ة و ا ح د ة مع إ ن ا ل م ك س و ر ة قال وربت العبد ان س ت ى وهذا تجي معنى كثير في الكتاب اذ ا ل ت ع ل يعني أسر ي لي إ س ا ء ة قال وما مر في مبحث الحروف يعني أنه مر في مبحث الحروف وهو مبحث تقدم معكم في سن ا م ا ض ي مثل ما ق ر أ ت و ه بسبب دقق الوقت ذكر فيها معاني الحروف التي يحتاج إ ل ي ه ا الفقير ومن هذه الحروف حروف من معانيها التعليل م من حروف معانيها ا ت ع ل ي قال وما مر في مبحث الحروف مما يلد للتعليل غير المذكور هنا مثل قال وهو بيده ا ي ي عزيز قال النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ا أ ف ص ح من نطق بالضاد بيد أ ن ي من قرش بيد هنا قالوا بمعنى لاني اي لانني من ايش انا افصح من نطق بالضاد لماذا ل أ ن ي من ايش من قرش بيد اني من قرش وحتى أ ي ض ا تفيد التعليم وعلى أ ي ض ا تفيد التعليم وفي أ ي ض ا تعليليه تاتي من معانيها التعليم وعلى أ ي ض ا هذه المعاناه موجوده عندكم ترجعون إ ل ي ه ا بل تراجعون لماذا هذه جعلتها ظاهره ة ولم ل ت ج ع ا قال هذه ظاهرة صليحة هذه ولم ي صليحة تأتي س ت لأنها للعبنية لغير لهذا في تجعلها ب ة الظاهر ولم ن في مرتبة ا ل صريحه ل م ج ي ئ ا التعليم لغير مثل ا ل ا ف إ ن ه ا تاتي لغير التعليق العاقبه تمام فالتقطه آ ل فرعون ليكون لهم عدوا يعني العاقبه ة ع ط ب ب ل هم تمام عدو و ح ش ن كاللام ي و ا ل ت ع د ي في البئر مررت بعمري يعني تعدي مروري باش ب ع م ر ومجرد العطف بما جاء زيد ف ع م ر ومجرد ا ل ت أ ك ي د في ان تمام والبدل في ان كما مر في مبحث ل ع ش ر مبحث اخر بالمهم السبب أ ن ه ا ت أ ت ي للتعليم ولغير لا ل ل ت ل م م ت ا ز تمام طيب لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الان انتهينا من النص الصريح ومن النص ل ع ش ر ا ل ر طيب قالوا ع ل م ان التعليل كما يكون مستفادا ً من حرف من حروفه وهي كي واللام و إ ذ ن والفه و ا ل ف ا ء ونحن ذلك يكون مستفادا ً من اسمه من أ س م ا ئ ه ويا ل ع ل ي كذا لموجير كذا بسبب كذا بمؤثير كذا وقد يكون مستفادا ً من فعل من الافعال ا ل د ا ل ة على ذلك بكذا كذا بكذا قولي وشبهت ونحن فعللت ذلك و ق د يكون مستفاد ا ً من السياقين فإنه د ويقولون ا على ل ان ل الدلالة م م يكون إيش؟ بحرف مسلحتي حروف الخديمة وممتعتي ا الآن إلى إنساء الثالث مسالك العلة من في مهم يسمونه مسلة وبنبدأ وهو فيه الإيمان إيش الله جداً مسلك الايمه إ ي م ومسلك ل ا إ ا في ح ق ي ق ة ا ل أ م ر يعود الى د ل ا ل ة الالتزام ف إ ن د ل ا ل ة ا ل ا ن ت ز ا م ث ل ا ث ة أ ق س ا م دلاله ا ل ا ل ة إ ش ا ر ة دلاله ة إيش؟ إيماء الإيماء الآن ونحن ايما ل ادعي ما هذا اقتران وصف بحكم اقتران وصف ملحوم لا ب يكون الوصف ملحوم بحكم ولو مستقر ا ل م ه ن ة اهم شيء الوصف ملحومه تمام لو لم يكن للتعليم لو لم يكن لك علي ل م ا كان لمى كان ل م ا كان لمى إيس كان ل م ا كان لدك ر اش... لي فعل ل م ا كان لدك ر لي اش ل م ا كان لدك ر لي فعل ل م ا كان ما عم ت ي ك ل م ا م ا ك انا لكني افعل هذا هو مسلح أ الاشي ع ن ي لما ي ق ت ر م بصف لما انا ل آ لبيبو ي لا يحكم احد يقرا ت ن لبيبو هو لا يحكم تمام؟ وهو وهو غضب. لو لم يكن ل ع ل م ي ة الغضب لما كان لذكر الغضب فائده, فائدة. هذا لا يزال فائده منه في كلام الناس أضران عن, عن كلام الشارع كلام يصران عن النقل إ ذ ن هذه ا و الايمه بعد ذلك أ ق س ا م سنتعرف عليها أ و ل حكم الشارع بعد سماع وصف جاء رجل يا رسول الله خلقت ماذا ف ع ل ت قال أ ت ي ت أ ه ل ي و أ ن ا صائم قال أ ع ت ق إ ذ ن ا عتق الرقبه ايش ع ن ت ه ا ل و ق ا ي ا لماذا ل أ ن الشارع حكم بعد سماع وصف فدل على أ ن هذا الوصف هو ماذا هو العلم ف ق ا ل الشارع وصفا في حكم لو ل ا ب يكن و التعليل لك الفديو ا دل هذا على ان هذا الوصف هو ل العله تفريق الشارع بين حكمين بصفه ا ل او ف ر خ بين حكمين بشرط و او ح د أ ف ر خ بين حكمين ب س ت ة أ و ب غ ا ي ة أ و ب ا س ت د ر ا تفريق الشارع دليل على أ ن ه ان على أ ا ل ص ف ة هي ا ل ع ل ة والشرط هو العلم والسنه والعلم والغايه ة والعلم ا ك هو ل والا فما فائد إلا ل ت ب ر ي ق الا ش ر ع ف م ا فائد ل ت ب ر ي ق لأيس الشارع الان ن ق ر أ ن ق ر ا بسم الله الثالث من م س ا ل ح ا ل ع ل ة ا ل إ ي م ا ن وهو ل غ ة ا ل إ ش ا ر ة ا ل خ ف ي ة و ا س ت ل ا ح ا اقتران وصف ملفوظ بحكم ولو كان الحكم مستنبطا فما يكون ملفوظا لو لم يكن للتعليل هو اي الوصف او نظيره لنظير الحكم حيث يشار بالوصف والحكم الى نذيرهما اي لو لم يكن ذلك من حيث اقترانه بالحكم لتعليل الحكم به كان ذلك كان ذلك الاقتران بعيدا من الشارع لا يليق بفصاحته و اتيانه بالالفاظ في محالبها قال الثالث من مسالك ا ل ع ل ة ا ل إ ي م ا ء وهو ل غ ة ا ل إ ش ا ر ة ا ل خ ف ي ة أ و ما إ ل ى كذا أ ي أ ش ا ر إ ل ي ه إ ش ا ر ة خ ف ي ة واصطلاحا اقتران وصف الملفوظ خرج بالوصف الملفوظ الوصف المستنبط وليس فليس ر ك س معين فليس تمام من دلاله ة ل ي ش ا ل ا ي م ا ء اقتران وصف الملفوظ بحكم و الحكم هذا سواء كان منصوص و لا مستقبل المهمه همشي عندنا الوصف انه يكون ايش ملفوف طيب قال ولو كان الحكم مستمطا كما يكون ملفوبا لو لم يكن ل ل ت ع ل ي ل هو لو لم يكن ل ل ت ع ل ي ل هو اي وصف او نظيره او نظيره تمام لنظير الحكم تمام او نظيره لنظير الحكم يعني يقول لك او نظيره ليس للحكم إ ن م ا نظيره تمام وبيات معنا مثال النظير بس ما ب ن ش ي ع ر ا ل ا حيث يشار بالوصف والحكم ل ى نظيرهما كما سياتي في سؤال ا ل خ ث ع م ي ة يا رسول الله قال ارايت لو كان على أ ب ي ك ل ي ن انا كنت ي ق ا ض ي ت د ا ر ت نعم قال حجي على ابيك هذا في السؤال النبي أ ج ا ب ه ا ب ا ل ن ظ ي ر ة هذا دليل على ان العله هو الدين وبياتي الكلام ق ا ل لو لم ي ه ق ا ع لو لم يكن, يكن للتعرين هو اي وصف أ و نظيره م ا ف ع ل قد ل م ي ه دين الله تمام كان ذلك الاقتران بعيدا من الشارع لا يليق بفصاحته و إ ت ي ا ن ه ب ا ل أ ل ف ا ظ في محاجه اذن لولا ع ل ي ة ذلك الوصف لكان ذلك بعيدا عن ماذا من الشارع لا يليق بفصاحته و إ ت ي ا ن ه ب ا ل أ ل ف ا ظ في محادها اذن التعريف تعريف مساله ا ل إ ي م ا ن يعود إ ل ي ه اقتران وصف ملفوظ بحكم لو لم يكن تمام لو لم يكن ذلك الوصف للتعليل لكان بعيدا ذلك الاكتران بعيدا ً من الشارع لا, لا يليق بفصاحته و اتيانه ب ا ل أ ل ف ا ظ في محادها ا ل آ ن سيذكر لنا الشيخ ر ح م ة الله تعالى عليه أ ن و ا ع من انواع ا ل إ ي م ا ن و ب ن ت ع ر ف على ث ل ا ث ة أ ن و ا ع النوع ا ل أ و ل حكم الشارع بعد سماع يوسف النوع الثاني ذكر الشارع وصفا في حكم لو لم ي ق و للتعليل ل لم يفد ي الثالث ت ف ر ي د الشارع ت م ا م بين حكمين ب س ف ة أ و بشرط او س ن ة أ و غايه او سيره لا ن ب د أ اسم لك ا خ ر ا والايمان كحكمه أ ي الشارع بعد سماع وصف كما في خبر ا ل أ ع ر ا ب ي و ق ع ت اهلي في نهار رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أ ع ط ي ك رقبه ワイブニマジャー、ピマナー、ワストフィッシュ、イヘン。ファームルウォービル、イッタキ、インデリクル、ビファイ、ドゥルワラ、アンナホール、ドゥルラ、ハラ、スワルウ、アリン、ジャバビ、ウダリカ、バイドウ。ファイオパトル、スワルウ、ヒルジャバビファカ、アンナウ、パー、ウォーパートファーアーチェック。ウォーパータファーアーチェック。 وذكره في حكم وصفا لو لم يكن ع ل ة له لم يفد ذكره كقوله صلى الله عليه وسلم لا يحكم أ ح د بين اثنين وهو غضبان فتقييده المنع من الحكم ب ح ا ل ة الغضب المشوش للفكر يدل على أ ن ه ع ل ة له و إ ل ا لخلا ذكره عن الفائده فذلك بعيد وتفريقه وتفريقه وحكمه على سماع وذكره و ت ف ر ي ق ه بين حكمين بصفه ة مع ذ ك ر مع ا م ذكرهما كخبر ص ح ي ح ي ن أ ن ه صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين وللرجل أ ي صاحبه سهما فتفريكه بين هذين الحكمين بهذين الصفتين لو لم يكن ل ل ع ل ي ة كل منهما لكان بعيدا أ و ما ذكر أ ح د ما فقط كخبر ا ل ت ر م ز ي القاتل لا يرث أ ي بخلاف غيره المعلوم ارث فالتفريق بين عدم ا ل إ ر ث المذكور و ا ل إ ر ث المعلوم ب ص ف ة القتل في ا ل أ و ل لو لم يكن لعليته له لكان بعيدا أ و تفريكه بين حكمين اما بشرط كخبر مسلم الضعب بالذهب والفدة بالفدة فدتي والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثله يدا بيد ف إ ذ ا اختلفت هذه ا ل أ ج ن ا س فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فالتفريق بين منع البيع في هذه ا ل أ ش ي ا ء متفاضلا وجوازه عند اختلاف الجنس لو لم يكن ل ع ل ي ة الاختلاف ا ج ج و ا ز ي لكان بعيدا أ و غ ا ي ة كقول ه تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن أ ي ف إ ذ ا تطهرنا فلا منع من قربانهن كما صرح به عقبه بقوله تعالى ف إ ذ ا تطهرنا ف أ ت و ه ن فتفرقوا بين المنع من قربانهن في الحيض وجوازه في الطغر لو لم يكن ل ع ل ي ة الطغر للجواز لكان بعيدا او استثنائي كقول ه تعالى فنصف ما ف ر ض ت م إ ل ا ان يعفونا الزوجات ا ل عن ن فتفريقه فلا لهن شيء بين ثبوت النصف لهن وانتفائه عند أ ف و ه ن عنه لو لم يكن ل ع ل ي ة ا ل أ ف و للانتفاء لكان بعيدا ا استدراك كقول تعالى لا يؤاخركم الله باللفظ في ايمانكم ل أ الى آ خ ر ه فتفريقه بين عدم ا ل م ؤ ا خ د ة ب ا ل أ ي م ا ن و ا ل م ؤ ا خ د ة بالله عند تعقيدها لو لم يكن للعلي التعقيد ل ل م ؤ ا خ ذ ة لكان بعيدا نعم طيب طيب طيب ط ب ي ب الان اذكر لنا انواع ا ل إ ي م ا ء و بنذكر في هذه ا ل م ح ا ض ر ة ث ل ا ث ة أ ن و ا ع النوع ا ل أ و ل ن ب د أ بالنوع ا ل أ و ل ذال و الايماء المثال ا ل أ و ل ق ا ل ك حكمه أ ي الشارع بعد سماع وصف لما يحكم بعد سماع وصف هذا دليل على أ ن الوصف هو ليش؟ هو العلم مثل لا كما في خ ب ر ا ل أ ع ر ا ب قال ج ا ي ن ا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله وقعت أ ه ل ي في نهار رمضان فقال النبي أ ع ت ق رقبه الى آ خ ر ه رواه من و ا ج د ه بمعناه واصله في الصحيحين اذن النبي أ م ر بالاعتاق دليل على أ ن عله ا ل ك ف ا ر إ يشهي الوقا قال ف أ م ر بالاعتاق عند ذكر الوقا ف أ م ر ه بالعتاق عند ذكر ا ل و ق ا ع يدل على أ ن ه أي الوقايه علة له يعني عله ع للامر ل بالعتاق و إ ل ا لو لم يكن ع ل ة له لكان ماذا لو لم يكن ع ل ة له ل خ ل السؤال عن الجواب مش بالأسفل و ب ا ل ك بعيد لهذا يقدر السؤال في الجواب و م ن ه ا ل ق ا ع د ة ا ل ف ق ه ي ة السؤال معادن في ليش السؤال معاد في الجواب ذ ا ك أ ن النبي قال ليش ه إ و ق ع ت فاعتقد و ق ع ت فاعتقد اذا ا ل ع ل ة هنا إ ي ش بتعود إ لما تقدم ه و ق ع ت ف ا ع ت ق طيب مثل ا ل س ا ئ ق والسارقه تقطع طيب هذا ا ل ا ل الاولى اذا كيف نعرف ا ل ع ل ة نعرف العله لما يحكم الشارع بعد سماعه وصف, بعد سماعة وصف. هذا تمام بعد سماع وصف لكن طيب الثاني الشارع هو يذكر وصف في حكم لما يذكر الشارع وصف في حكم لو لم يكن للتعليم العليه بيكون بعيد إ ذ ن هو سيكون عله اذن هو سيكون ايش علم قال وذكره في حكم وصفه لو لم يكن ع ل ة له لم يفيد ذكره يعني لو لم يكن له ع ل ة ما شبهه من ذكره اذن هو سيكون العله مثل قول النبي لا يحكم أ ح د بين اثنين وهو أ ث ن ي ن قال فتقيده المنع من الحكم ب ح ا ل ة الغضب المشوش للفكر دليل على أ ن الغضب المشوش للفكر هو, هو العله واحد يقول ب ا ل إ ج م ا ع ضمن هذه اجمع عليها بعد أ ن استنبطت بمسلك الايمان ت ب د ما معنى أ ن ا ل إ ج م ا ع هو الاستنبطها لا استنبطناها بالامه ثم أ ج م ع عليها واتفق عليها طيب قال دل على أ ن ه عله و إ ن ل ا أ ي لو لم يكن ع ل ة لخلا ذكره عن ا ل ف ا ئ د ة وخلوه عن ا ل ف ا ئ د ة بعيد خلوه عن ا ل ف ا ئ د ة بعيد طيب رقم ث ل ا ث ة وهو ا ل طويل اما يفرق الشارع ا ل ق ز م ي لما يفرق الشارع بين امرين هذا دليل على علية الت... آ... آ... يفيدك ا ل ع ل ي ة اما انه يفرق ب ا ل ص ف ة م ا في قول ت ف ن ت على المسلمين كالمؤمنين تمام ما لكم كيف تحكمون هؤلاء عندهم ص ف ة الاسلام هؤلاء عندهم ص ف ة ت ك م ماذا ي ل ه م ك ل ا ت ف ر ت ف ر م و اجل ان ت ف م اجل ا تفرقه من اجل ا تفرقه ي ا ل ض م ي ر ق ه من ا ل ا ر من ا ل ش ا ر ع ب ي ن ح ك م ي ن ت ف ر ق اجل ا ت ف ر ق من اجل ان ت ف ر م ع ذ ك ر ق ه من اجل ا ر ق م ع ذ ك ل ان ت ر ق ه من اجل ان ت ه من اجل ان تفرقه من اجل ا ر ق ه م ا ل ا تفرقه م اجل ا ر ع ه من اجل ى ن تفرقه من ا ل ص ف ة ه ي ا ل ع ل م ر ك ز م ع ي اشباك خبر الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين وللرجل اي صاحبه سهم إ ذ ن معناها هذا يدلك على ماذا على أ ن الفرس هو ا ل ع ل ة في, في وجوب سهمين والراجل هو ع ل ة في وجوب سهم إ ذ ن صارت ثلاثه اسوا قال فتفريقه بين هذين الحكمين بهاتين الصفتين لو لم يكن لعليه كل منهما لكان بعيدا اذا العليه هي الفروسيه والرجوله ل ل ا ر ل علا لوجوب الفرس لوجوب ة السهم الصورة الاثنين طيب ذكر طيب هذه الصورة هنا قد ي ف ص ر احدهما مثل قول النبي قال او مع ذكر أ ح د ه م ا فقط لا يرث القاتل لا يرث القاتل لا يرث القاتل لا يرث القاتل لا يرث ايش لا يرث القاتل لا يرث معناه ان الذي فرق بين الوارث القاتل والوارث غير、لا. القاتل واخبرنا ان القاتل ما يرث تفريقه هنا بصله لكن ما ذكرت صلى ا ل ل ل ي ه و سلم ك ن ذ ك ر إ ذ ا ا ل ع ل ة عدم الارث هي ماذا القتل ا ل بخلاف ه غيره المعلوم ارثه فالتفريق بين عدم الارث المذكور و الارث المعلوم ب ص ف ة القتل في ا ل أ و ل لو لم يكن لعليته ي ل ع ل ي ه ص ف ة القتل له لكان بعده طيب هذا ي ق و ا ي هذا التفريق ب ي ش رقم واحد هذا التفريق بماذا ا ل ش ب ل ي التفريق ب ا ل ص ف ا يدل على أ ن ا ل ص ف ا هي العلم التفريق بالشرط يدل على أ ن الشرط هو العلم لما يفرق بالشرط يدلك على ان الشرط هو العلم ق او ل تفريقه بين حكمين اما بشرط كخبر مسلم الذهب بالذهب والفضه بالفضه والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثل بمثل سواء بسواء يد بيد لا ننظر باي شرط اذا ا خ ت ر ب ت هذه ا ل أ ج ن ا س فبيعوا كيف شئتم إ ذ ا كان ي د بيد إ ذ ن هذا الشرط يدل على ماذا يدلك ل على جواز التفاضل لا ايش عله جواز التفاضل الشرط ايش هو ا ل شرط الاختلاف او لا ا ن هذا الشرط دلنا على ان ا ل ع ل ة هي ليش الاختلاف ا ل ع د ن ا ن قال فالتفريق بين منع البيع في هذه الاشياء متفاضلا و جوازه عند اختلاف الجنسي لو لم يكن ل ع ل ي ة الاختلاف للجواز لكان ماذا ب ع ي د وكيف عرفنا من قول النبي في ش ر ق إ ذ ا اختلفت ف ب ي ع و ا كيف شئتم يعني يجوز لكم بس ب ش ر ق اختلاف الجنس ا ل ش ر ق هو اختلاف الا الجنس <تصفيق> طيب طيب قال بعدهم او غ ا ي ة أ و إ ي ش أ و غايه طيب أ و غايه يعني التفريق ب ي ش بغايه الله يقول ويسالونك عن المحيط ويعتزلون أذن سافر ء به و المسجد ولا تقربوهن حتى يطهر فاذا تطهر فاتوهن من حيث أ م ر ك م الله ولا تقربوهن إ ل ى متى حتى يطهر حتى يشتر يعني الله تفرق بين ا ل م ر أ ة في الحفظ و ا ل م ر أ ة في إيش في إيش في, في الطهم وجات ل ل م ر أ ة أ ن ه ا تقرب حتى تطهر ودل على أ ن جواز قربانهن هو ماذا ا ل ع ل ل ا غ ا ي ة وهي الطهم تمام قال إيش ق ا ل قال ق و ل ي تعالى ولا تقربوهن حتى يطهم أ ي ف إ ذ ا تطهرنا مفهوم المخالفه هنا من منع من قربانهن كما صرح به عقبه بقول فاذا تطهرنا فاتوهن ف ت ف ر ي ق بين المنع من قربانهن في الحر و جوازه في الطهر لو لم يكن لعلميه الطهر للجواز اذا كان بعيدا اذن ع ل ة الجواز ايش الطهر ع ل ة الجواز ايش طيب هذا رقم كم ا ق م ب ا قال واذا طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفونا اذا فرق تمام بين ح ا ل ة العفو و ح ا ل ة عدم لا العفو في ح ا ل ة عدم عفو الزوجات يستحقين نصف لا ا ل م خ ط وفي ح ا ل ة عفوها ما تستحق النصف حتى إ ذ ا في ح ا ل ة العفو إ ل ا أ ن يعفونا اذن العله لاي شيء ما دل عليها ا ل س ت ث ن ا وهو العفو إ ذ ا عله اسقاط نصف المهر هو العفو قال في ق و ل تعالى فنصف ما فرضتم إ ل ا أ ن ي ع ف و ن ع ا الزوجات عن النصف فلا شيء لهن فتفريقوا بين ثبوت النصف لهن وانتفائه عند عفوهن عنه لو ل ا ب ي ق و ل ل ع ل ي ة العفو للانتبا لكان بعيد امام هذا المثال, ليش؟ هذا المثال التفريق بالاستدراك ا ل أ خ ي ر التفريق بالاستدراك قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أ ي م ا ن ك م ولكن يؤاخذكم بما عقدتم ا ل أ ي م ا ن ركز معي ولكن معي إ ذ ن فرق الشارع بين لغو اليمين وبين اليمين المؤكده المنعقده المعقده لو لم يكن لعليه بالاستدراك لو لم يكن لعليه التعقيد بثبوت حكم اليمين لكان بعيدا لكان بعيدا قال فقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانه ولكن ناخذكم بما عقدتم الايمان قال فتفريق بين عدم المؤاخذه بالايمان في ح ا ل ة اللغه والمؤاخذه بها عند تعقي بها يعني ت أ ك ي د لو لم يعني عند قصد او تعقيد يعني عقدتم يعني قصدتم لو لم يكن ل ع ل ي ة التعقيد ل ل م ؤ ا خ ذ ة لكان ماذا لكان بعيدا لكان لكان بعيدا لو لم يكن ل ع ل ي ة التعقيد ل ل م ؤ ا خ ذ ة لكان ماذا لكان بعيدا ي ب في حال عنده شيء في هذا بنقف على وترتيب حكم على إ ي ش على وصف ترتيب حكم على على وصف نعم فضل يعني هم اخترقوا ولا في كلام الصحابي بس. تمام. ليش سبب ا خ ت ل ا ف ه م في كلام الصحابي لان الصحابي يعبر عن ح ا ل ة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والحكم انما يتلقى من الشارع يتلقى من, من الصحابي هو يعبر عن, إيش؟ عن حاله النبي صلى الله عليه وسلم زها فستل فكلام الراوي هنا الذين قالوا حكم ل أ ن ه م قالوا الحكم ع ب ا ر ة عن ش ي ء ق د ي م اذن هو هذا وصف عبر عن الوصف و آ خ ر و ن قالوا لا هذا هو الحكم و ص ف ا و م ع ر ف ة ل ح ك م تمام ولكن حتى الحكم قالوا ليس ح ق ي ق ة الحكم و إ ن م ا متعلق بايش متعلق بالحكم على كل حال هذا الخلاف ما هو ل أ ن ه ما هو يعني ما ادى إ ل ى اختلافهم في إ ي ش س ه ا فسدت كلهم يقولون هذا يجعلون ه منطلقا ل هؤلاء يجعلون ه منطلقا ل و ص ف وهؤلاء يجعلون ه منطلقا لا شيء ي ب و ن م الشرين ب يحاول في هذه ا ل م س ا ل يحقق يعني. يحقق يعني. ق ا ل إ ن م ا قال وتكون في ذلك في الحكم فقط انما كان كذلك ل أ ن ض ا و ي من حيث انه راوي إ ن م ا يريد ح ك ا ي ة ما وقع فلا بد أ ن يحكيه على ترتيب ثم السامع ينتقل منه إ ل ى فهم التعليم كالشارع حتى يوقر ما كان مقدما بالوجود بناء على فهم السامع قال حتى أنه حتى يمكن ق و ل ه تدخل على الوصف هذا غير موجود أ ب د ا ً في ك ل ا م الله بكلام بابي م ا ت ي أ ب د ا ً هنا قال ايش بعدين ه نشوف ا هنا قال ايش اسمع قال, قال اسمع قال فسجد وقال بعض المتاخرين إ ن ه ا في ذلك في الوصف و ض ت ل أ ن ا ا و ي يحكي ما كان في الوجود لم يرد بالوصف فيه الوصف الذي يترتب عليه الحكم كما في ا ل أ و ل ق ا ل و من المتاخرين هذا القول هو مولى سعد الدين افتاز ه ا د قال لم يرد بالوصف الذي يترتب عليه الحكم أ و هو ا ل ع ل ة و إ ن م ا اراد متعده الحكم كما في ا ل أ و ل أ ي الوصف الذي فيه ا ل ب ا ف ي كلام ف الشارع طيب المهم نحن عله السجود عندنا هو ايش ا ل س ع ر هو أ ش ا ر الى الحاشي لاقي ما ذكرتش بالحاشي و ن ا رجعت للحاسد انا عندي م خ ط و ط ة مع واحد ا ل ع ا د ه ما ا ن ه الا نفذها ولا نفذها طلعوا جدول ا اختبارات هاي اختبار قدم تابعكم يوم, يوم الشمس وتبدو بلو بالوصول ل أ ن اختبارنا إ ل ى عنده ساله العلم كيف س ؤ ا ر عندي سهل ولا ل صعب س ؤ ا ر عندي ل ا ثلاثين درجه ة كيف ما أنا س م ع ا ن ر ا ث ه وضع الاختبار بالسعف سؤال وسط وسؤال عام ث ل ا ث ة اجسام سؤال خاص س ؤ ا ل عام